ومن الفتن التي يجب الحذر منها ما ابتلي به بعض الناس من نشر معايب العلماء أو معايب الأمراء فإن بعض الناس نسال الله لنا ولكم العافية ابتلي بهذا حتى صار لا يكاد يدلس مجلساً إلا تكلم بفلان وفلان وليس يتكلم برجل عام ليس يتكلم برجل عام إن كان هناك ضرر فالضرر عليه نفسي على العام لكن يتكلم بالعلم أو يتكلم بالأمر وأنتم تعلمون أن حامل الأمة هم العلماء والأمر هم قادة اسم أمر فإذا اغتاب من اهل العلم صار في هذا ضرر ليس على الرجل الذي اغتابه فحسب بل هو ضرر على هذا العالم الذي اغتابه وعلى ما يحمله من شريعة الله وحينئذ يقل قدر العالم في نفوس الناس ويقل قدر الشريعه التي يحملها هذا العالم فتضيع الشريعه واذا لم يصل الناس بعلمائهم اتخذوا ضلالا يقودونهم بالضلال كذلك الامراء اذا صاب الامير سواء كان اميرا عاما او خاصا فالضرر ليس على الامير نفسه بل على الامير وعلى الأمن أيضا لأن الناس إذا ضاعوا فقد الأمراء في لم يبالوا بهم، وانتهكوا اوامرهم وصاروا لا يعبؤون به اطلاقا وبهذا يتبين أن من الفتن الكبيرة اغتياب العلماء واغتياب الأمراء وأنا لست أقول أو لست أريد بقولي هذا إن العلماء لا يخطئون وإن الأمراء لا يخطئون الخطأ واقع من كل أحد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولكن إذا سمعت عن عالم الخطأ خطا هما مرتفك هل تسقط تقول وأعلم مني أو تحاول تصاح خطأ قولوا الأول والثاني الثاني صاح فاذا فإذا كنت قمت عن عالم ما ترى أنه خطأ فذهب إلى هذا العالم وقل يا يا فلان بلغني أنت كذا وكذا و اياك ان تخاطب هذا العالم مخاطبه المنتقد الموبخ لان الشيطان قد يغري فتاخذه العزى بالاثنين ولا يقبل منك قولا خاطبه بالاسلام والاحترام قل يا فلان يا سي اختزاك الله خيرا سمعت كذا وكذا هل هذا صحيح إذا قال نعم صحيح هذا وقع مني فناقش بأدب واحترام لأنه أكبر منك قدرا أما أن تأتي تناقشه وكأنك نديد له وكأنك تريد أن توبخه هذا خطأ الإنسان بشر ربما لا يتحمل هذا العالم هذه الحالة التي واجهته بها فذلك ايضا اذا سمعت عن امير شيئا خطا الواجب عليك ان تبتصل بهذا الامير وتقول ايها الامير بلغني عنك تلوكلان وبأدب واحترام ثم تناقش واذا كنت لا يمكنك الوصول الى هذا الامير فبإمكانك ان تكتب تكتب واذا انشعت هذا تبتصل قل ناصر مثلا وإذا كان لا يمكنك فبإمكانك أن تتصل بشخص يمكنه أن يتصل بهذا العمير وتبين له ونحن إذا سلكنا هذا مثلك التناصح فيما بيننا فسي... فسيكون بذلك خير كثير وتزول به شرور كثير فنستد الله سبحانه وتعالى أن نريد نوياكم من فتن المحي والممات وفتنة المسيح الدجال